يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعظلوهن ان ببعض ما اتيتم الا ان ياتين, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعشرهم بالمعروف فإن كرهتمهم فعسان تكرهه شيئا شيئا وجد الله فيه خيرا كثيرا